رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من معن بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملاء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 أسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من الغالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك عديم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون